انتقال الغرض يعيد نشاط السامع بتفدن الأغراض فانتقل من تحديد أعمال المسلمين مع العدو إلى احكام معاملة المسلمين بعضهم مع بعض من وجوب كف عدوان بعضهم على بعض والمناسبة بين الغرض المنتقل منه والمنتقل إليه أنه قد كان الكلام في قتال المتظاهرين بالإسلام الذين ظهران فاقهم فلا جرم أن تتشوف النفس إلى حكم قتل المؤمنين الخلص وقد روي أنه حدث حادث قتل مؤمن خطأ بالمدينة ناشئ عن حزازات أيام النزال في الشرك أخطأ فيه القاتل إذ ظن المقتول كافرا وحادث قتل مؤمن عمدا ممن كان يظهر الإيمان والحادث المشار إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وأن هذه الآيات نزلت في ذلك فتزداد المناسبة وضوحا لأن هذه الآية تصير كالمقدمة لما ورد بعدها من الأحكام في القتل هول الله تعالى أمر قتل المسلم أخاه المسلم وجعله في حي ما لا يكون فقال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ فجاء بصيغة المبالغة في النفي ويصيغة الجحود أي ما وجد. لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ أو أن يقتل قتلا من القتل إلا قتل الخطأ فكان الكلام حصرا وهو حصر إدعائي مراد به المبالغة كأن صفة الإيمان في القاتل والمقتول تنافي الاجتماع مع القتل في نفس الأمر منافات الضدين لقصد الإذان بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا فقد سلم مستعملة في معنى الانتساب والاختصاص كقولهم أبو الليل وقولهم في المثل أبوها وكيانها والسبيل الطريق السابلة فابن السبيل هو الذي لازم الطريق سائرا أي مسافرا فإذا دخل القبيلة فهو ليس من ابنائها فعرفوه بأنه ابن الطريق رمى به الطريق إليهم فكأنه ولده والوصاية به لأنه ضعيف الحيلة قليل النصير إذ لا يهتدي إلى أحوال قوم غير قومه وبلد غير بلده وكذلك ما ملكت أيمانكم لأن العبيد في ضعف الرق والحاجة وانقطاع سبر الخلاص من سادتهم فلذلك كانوا أحقاء بالوصاية وجملة إن الله لا يحب من كان مختالاً ثخوراً تذيل لجملة الأمر بالإحسان إلى من سماهم بدم موانع الإحسان إليهم الغالبات على البشر والاختيال التكبر افتعال المشتق من الخيلاء يقال خال الرجل خولا وخالا والفخور الشديد الفخر بما فعل وكلا الوصفين منشأ للغلظة والجفاء فهما ينافيان الإحسان المأمور به لأن المراد الإحسان في المعاملة وترك الترفيع على من يظن به ساب يمنعه من الانتقام ومعنى نفي محبة الله تعالى نفي رضاه وتقريبه عمن عم هذا وصوه وهذا تعريض بأخلاق أهل الشرك لما عرفوا به من الغلظة والجفاء فهو في معنى التحذير من بقايا الأخلاق التي كانوا عليها قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما يجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا جيء به عقب الأمر بالإحسان لمن جرى ذكرهم في الجملة السابقة ومناسبة إرداف التحريض على الإحسان بالتحذير من ضده وما يشبه ضده من كل إحسان غير صالح فقوبل الخلق الذي دعاهم الله إليه بأخلاق أهل الكفر وحزب الشيطان كما دل عليه ما في خلال هذه الجملة من ذكر الكافرين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فيكون قوله الذين يبخلون مبتدأ وحدف خبره ودل عليه قوله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا وقصد العدول عن العطف لتكون مستقلة ولما فيه من فائدة العموم وفائلة الإعلام بأنها هؤلاء من الكافرين فالتقدير الذين يبخلون اعتدنا لهم عذابا مهينة واعتدنا ذلك للكافرين أمثالهم وتكون جملة والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس معطوفة أيضا على جملة الذين يبخلون معذوفة الخبر أيضا يدل عليه قوله ومن يكن الشيطان له قرينا إلى آخره والتقدير والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس قرينهم الشيطان ونكته العدول الى العطف مثل نكته ما قبلها ويجوز أن يكون الذين يبخلون بدلا من من في قوله من كان مختالا فخورا فيكون قوله والذين ينفقون اموالهم معطوفا على الذين يبخلون وجملة واعتدنا معترضة وهؤلاء هم المشركون المتظاهرون بالكفر وكذلك المنافقون والبخل بضم الباء وسكون الخاء اسم مصدر بخيل من باب فريحاء ويقال البخل بفتح الباء والخاء وهو مصدره القياسي قرأه الجمهور بضم الباء وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح الباء والخاء والبخل ضد الجود وقد مضى عند قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله في سورة آل عمران ومعنى يأمرون الناس بالبخل يحضون الناس عليه وهذا أشد البخل قال أبو تمام وإن امرؤ ضنت يداه على امرئ بنيل يد من غيره لبخيله والكتمان الإخفاء وما اتاهم الله من فضله يحتمل أن المراد به المال كقوله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله فيكون المعنى أنهم يبخلون ويعتذرون بأنهم لا يجدون ما ينفقون منه ويحتمل أنه أريد به كتمان التوراة بما فيها من صفة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالذين يبخلون المنافقين وعلى الثاني يكون المراد بهم اليهود وهذا المأثور عن ابن عباس ويدوز أن تكون في المنافقين فقد كانوا يأمرون الناس بالبخل وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقوله أعتدنا للكافرين عذابا مهينا عقبه يؤذن بأن المراد أحد هذين الفريقين وجملة وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا معترضة وأصل أعتدنا أعددنا أبدلت الدال الأولى تاء لثقل الدالين عند فك الادغام باتصال ضمير الرفع وهكذا ما عد في كلام العرب إذا ادغموها لم يبدل الدال بالتاء لأن الادغام أخفوا وإذا أضغروا أبدل الدال تاء ومن ذلك قولهم اعتاد لعدة السلاح واعتد جمع عتاد ووصف العذاب بالمهين جزاء لهم على الاختيار والفخر وعطف الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس على الذين يبخلون لأنهم انفقوا انفاقا لا تحصل به فائدة الانفاق غالبا لان من ينفق ما له رئاء لا يتوخى به مواقع الحاجة فقد يعطي الغني ويمنع الفقير واريد بهم هنا المنفقون من المنافقين المسركين ولذلك وصفوا بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وقيل أريد بهم مشركون من أهل مكة وهو بعيد لأن أهل مكة قد انقضع الجدال معهم بعد الهجرة وجملة ومن يكون الشيطان له قرينا معترضة وقوله فساء قرينا جواب الشرط والضمير المستتر في ساء إن كان عائدا إلى الشيطان فساء بمعنى بئس والضمير فاعلها وقرينا تمييز للضمير مثل قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا أي فساء قرين له ليحصل الربط بين الشرط وجوابه ويجوز أن تبقى ساء على أصلها ضد حسنه وترفع ضميرا عائدا على من ويكون قرينا تمييز نسبة كقولهم ساء سمعا فساء جابة أي فساء من كان الشيطان قرينه من جهة القرين والمقصود على كلا الاحتمالين سوء حال من كان الشيطان له قرينا بإثبات سوء قرينه إذ المرء يعرف بقرينه كما قال عدي بن زيد فكل قرين بالمقارن يقتدي وقوله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر عطف على الجملتين وضمير الجمع عائد إلى الفريقين والمقصود استنزال طائرهم وإقامة الحجة عليهم وماذا استفهام وهو هنا انكار توبيخي وذا إشارة إلى ما والأصل أن يجيء بعد ذا اسم الموصول نحو من ذا الذي يشفع عنده وكثر في كلام العرب حذفه ويبقى أصيلته لكثرة الاستعمال فقال النحاه نابت ذا مناب الموصول فعدوها في الموصولات وما هي منها في قبيل ولا دبير ولكنها مؤذنة بها في بعض المواضع وعلى ظرف المستقر هو صيلة الموصول فهو مؤول بكون وعلى للاستعلاء المجازي بمعنى الكلفه والمشقة كقولهم عليك أن تفعل كذا ولو آمنوا شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه وقد قدم دليل الجواب اهتماما بالاستفهام كقول قتيلة بنت الحارث ما كان ضرك لو من أنت من الفتى وهو المغيض المحنق ومن هذا الاستعمال تولد معنى المصدرية في لو الشرطية فأثمته بعض النحات في معاني لو وليس بمعنى لو في التحقيق ولكنه ينشأ من الاستعمال وتقدير الكلام لو آمنوا ماذا الذي كان يتعبهم ويثقلهم أي لكان خفيفا عليهم ونافعا لهم وهذا من الجدل بإراءة الحالة المتروكة أنفع ومحمودة ثم إذا ظهر أن التفريط في أخف الحالين واسدهما أمر النكر ظهر أن المفرط في ذلك ملوم إذ لم يأخذ لنفسه بأرشد الخلتين فالكلام مستعمل في التوبيخ استعمالا كنائيا بواسطتين والملام متوجه للفريقين الذين يبخلون والذين ينفقون رئاء لقوله لوك آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله على عكس ترتيب الكلام السابق وجملة وكان الله بهم عليما معترضة فه وما صدق ما الموصول هو المال والصلة قرينه على كون المراد بالموالي الميراث وكون المضاف إليه كل هو الهالك أو التارك ولكل متعلق بي جعلناه قدم على متعلقه للاهتمام وقوله الوالدان استئناف بياني بين به المراد من موالي ويصلح أن يبين به كل المقدر له مضاف تقديره لكل تارك وتبيين كلا اللفظين سواء في المعنى لأن التارك وارد أو قريب والموالي والدون أو قرابه وفي ذكر الوالدان غنية عن ذكر الأبناء لتلازمهما فإن كان الوالدان من الورثة فالهالك ولد وإلا فالهالك والد والتعريف في الوالدان والأقربون عوض عن مضاف إليه أي والداهم واقربوهم والمضاف إليه المحذوف يدل عليه الموالي وهذا التقدير يراسب أن يكون ناشئا عن قوله للرجال نصيب مما اكتسبوه أي ولكل من الصنفين جعلنا موالي يرثونه وهو الجعل الذي في آيات المواريث والتقدير الثاني ولكل شيء مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي أي قوما يلونه بالإرث أي يرثونه أي يكون تراث لهم فيكون المضاف إليه المحذوف اسما نكرة عاما يبين نوعه المقام ويكون مما ترك بيانا لما في تنوين كل من الإبهام ويكون الوالدان والأقربون فاعلا لترك وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله ما فضل الله به بعضكم على بعض أي في الأموال أي ولكل من الذين فضلنا بعضهم على بعض جعلنا موالية يقول إليهم المال فلا تتمنوا ما ليس لكم فيه حق في حياة أصحابه ولا ما جعلناه للموالي بعد موت أصحابه التقدير الثالث ولكل منكم جعلنا موالي أي عاصبين من الذين تركهم الوالدان مثل الأعمام والأجداد والأخوال فإنهم قرباء الأبوين ومما تركهم الأقربون مثل أبناء الأعمام وأبنائهم وإن تعددوا وأبناء الأخوات كذلك فإنهم قرباء الأقربين فتكون الآية مشيرة إلى إرجاع الأموال إلى العصبة عند الجمهور وإلى ذوي الأرحام عند بعض الفقهاء وذلك إذا عدم الورثة الذين في آيات المواريث السابقة وهو حكم مجمل بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وقوله ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم رواه أبو داود والنسائي وقوله الخال وارث من لا وارث له أخرجه أبو داود والترمذي وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وبذلك أخذ أبو حنيفة وأحمد وعليه فما الموصولة في قوله؟ مما ترك بمعنى من الموصولة ولا بدع في ذلك وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله تعالى بعد آيات المواريث تلك حدود الله فتكون تكملة لآيات المواريث التقدير الرابع ولكل منكم أيها المخاطبون بقولنا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض جعلنا موالي أي شرعنا أحكام الولاء لمن هم موال لكم فحكم الولاء الذي تركه لكم أهاليكم الوالدان والأقربون أي أهل الولاء القديم في القبيلة المنجر من حلف قديم أو بحكم الولاء الذي عاقدته الأيمان أي الأحلاف بينكم وبينهم أيها المخاطبون وهو الولاء الجديد الشامل للتبني المحدث وللحالف المحدث مثل المؤاخة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فإن الولاء منه ولاء قديم في القبائل ومنهما يتعاقد عليه الحاضرون كما أشار إليه أبو تمام أعطيت لي دية القتيل وليس لي عقل ولا حلف هناك قديم وعلى هذا التقدير يكون والذين عاقدت أيمانكم معطوفا على الوالدان والأقرب وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله تعالى تلك حدود الله فتكون هذه الآية تكملة لآيات المواريث وللمفسرين تقادير أخرى لا تلائم بعض أجزاء النظم إلا بتعسف فلا ينبغي التعنيج عليها وقوله والذين عاقدت أيمانكم قيل معطوف على قوله الوالدان والأقربون وقيل هو جملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأنه قيل من هم الموالي فقيل الوالدان والأقربون إلى آخره على أن قوله فآتوهم نصيبهم خبر عن قوله والذين عاقدت وادخلت الفاء في الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط ورجح هذا بأن المشهور أن الوقف على قوله والأقربون وليس على قوله ايمانكم والمعاقدة حصول العقد من الجانبين أي الذين تعاقدتم معهم على أن يكونوا بمنزلة الأبناء أو بمنزلة الاخوه أو بمنزلة أبناء العم والأيمان جمع يمين إما بمعنى اليد أسند العقد إلى الأيدي مجازا لأنها تقارن المتعاقدين لأنهم يضعون أيدي بعضهم في أيدي الآخرين علامة على برام العقد ومن أجل ذلك سمي العقد صفقة أيضا لأنه يصفق فيه اليد على اليد فيكون من باب أو ما ملكت أيمانكم وإما بمعنى القسم لأن ذلك كان يصحبه ومن أجل ذلك سمي حلفة وصاحبه حليفة وإسناد العقد إلى الأيمان بهذا المعنى مجاز أيضا لأن القسم هو سبب عقاد الحلف والمراد بالذين عاقدت أيمانكم قيل موالي الحلف الذي كان العرب يفعلونه في الجهلية وهو أن يحالف الرجل الآخر فيقول له دمي دمك وهدمي هدمك أي إسقاط أحدهما للدم الذي يستحقه ينضع الآخر وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثوني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك وقد جمع هذين الصنفين من الموالي الحسين ابن الحمام من شعراء الحماسة في قوله مواليكم مولى الولادة منكم ومولى اليمين حابس قد تقسما قيل كانوا جعلوا للمولى السدس في تركة الميت فأقرته هذه الآية ثم نزختها آية الأنفال واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قاله ابن عباس والحسن وقتادته وابن جوير ولعل مرادهم أن المسلمين جعلوا للمولى السدس وصية لأن أهل الجاهلية لم تكن عندهم مواريث معينة وقيل نسلت هذه الآية في ميراث الإخوة الذين آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم من المهاجرين والأنصار في أول الهجرة فكانوا يتوارثون بذلك دون ذوي الأرحام ثم نسخ الله ذلك بآية الأنفال فتكون هذه الآية منسوخة وفي أسباب النزول الواحدي عن سعيد بن المسيب أنها نزلت في التبني الذي كان في الجاهلية فكان المتبنى يرث المتبني بالكسر مثل تبني النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الكلبي وتبني الأسود بن عبد يغوث المقداد الكندي المشهور بالمقداد بن الأسود وتبني الخطاب بن نفيل عامر بن ربيعة وتبني أبي حذيفة بن عتبة ابن ربيعة سالما بن معقل الأستخري المشهور بسالم مولى أبي حذيفة ثم نسخ بالمواريث وعلى القول بان والذين عاقدت أيمانكم جملة مستأنفة فالآية غير منسوخة فقال ابن عباس في رواية ابن جميل عنه في البخاري هي ناسقة لتوريث المتآخين من المهاجرين والأنصار لأن قوله مما ترك الوالدان والأقربون حقي فإن الإعراض يحول دون حصول اليقين والمكابرة تحول عن الانتفاع به فكأنه لم يحصل فأصحاب هذين الخلقين ليسوا من المؤمنين. وتبيين الآيات هو ما جاء من القرآن المعجز للبشر الذي تحدى به جميعهم فلم يستطيعوا الاتيان بمثله كما تقدم وفي الحديث ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتي وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فالمعنى قد بينا الآيات لقوم من شأنهم أن يوقنوا ولا يشككوا أنفسهم أو يعرضوا حتى يحول ذلك بينهم وبين الإيقان أو يكون المعنى قد بيّن الآيات لقوم يظهرون اليقين ويعترفون بالحق لا لقوم مثلكم من المكابرين إلى هنا ينتهي مجلس هذا نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته